Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin Al-Rahman, Al-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'abul, wa Iyaka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 كَرُمٌ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ إِذَا يُتَوَّنَ أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ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 المهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك نتختطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرم آمن يجابى إليه يُجَبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ قُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ نَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَقِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ قَالِي لَهُ وَقُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَاهُ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمْمِهَا رَسُولًا حَتَّى يَبْعَثَ فِي رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 أَفَمَنْ وَعَدَنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَاديِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَا أن كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبروا إن إليكما كانوا ويستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتنون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأمبار فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختاء